Yes, بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا منذر الكتاب ومدر السحاب السريع والحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم اللهم آمين يقول الله تبارك وتعالى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 أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد موضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم جعلت الأرض أو جعلت الأرض لمسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي ذكرنا طبعا يعني بعض الأقوال في نزول هذه الآية كما جاء عن مجاهد قال تفخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكر هاتين الآيتين عبارتهم واضحة ففيهما تنويهم بفضل الكعبة وتقرير بأنها أول بيت قام أو أقيم لعبادة الله وحده وهو أي المسجد, المسجد الحرام أو بكة أو الكعبة مبارك وهدى للعالمين فيه علامات واضحات تدل على مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقد فرض الله تعالى زيارته وحجه على كل فرد من الناس استطاع إلى ذلك سبيلا تقربا لله وعبادة له ومن يكفر بذلك فليس بطار الله شيئا لأنه سبحانه هو غني عن العالمين وعن عبادتهم هذا خلاصة القول في تلك الآيتين طبعا فيه آيات بينات في كلام كثير الأهل العلم في تلك الآيات فذكر أول آيات مقام إبراهيم ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء البيت فجعل, مقامه فجعل مكانه مقاما وشرع فيه السنة خلف هذا المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأيضا من الآيات الحجر ومن الآيات زمزم ومن الآيات الصف والمر هذه الآيات غيرها آيات بينات واضحات على فضل وشرف هذا البيت وهذا البيت مبارك مبارك لذاته مبارك تحل البركة على من زاره وهدى للعالمين فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت آمن يأمن من دخله إلى يوم القيامة طبعا ومن دخله كان آمن طبعا في أحكام فقهية كثيرة جدا في مسألة إقامة الحدود ومسألة إعادة العاصي والفاسق إذا دخل المسجد وكان عليه حد من الحدود وكذلك أيضا تأمين بعض من كان عليه حد أو أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه هل يؤمن أم غير ذلك والصحيح من ذلك أنه لا يؤمن لأن إذا كان الله عز وجل قد شرع القتال فيه لمن بدأ فإن, فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين والبيت لا يعيذ عاصيا ولا فاسقا فمن انتهك حرمة البيت أولا بحد من الحدود وتعد حدوده يقام عليه الحد أما إن كان قد فر بشيء وفعل شيء من المعاصي ثم دخل الحرم ففيه أقوال والصحيح أنه يؤمن ولكن على أهل الحرم أن ينفّره منه يعني يخرج حتى يقام عليه الحد في ذلك والأهل أيضا في ذلك أقوال كثيرة ولكن يعني إيه يعني أحبتي أنا شايف حتى لما يقرأ ومن دخل أو, أو كان أمينا فينظر ما في كلمة أمينا خلاص اللي يخش بآمن بأي حد يعمل أي حاجة ويرخش الحرم أي حد عايز يفعل أي شيء من حدود الله عز وجل حدود الله عز وجل ويظلم تمام فيظلم في, في الحرم وليس عليه شيء نقول أن الله عز وجل حذر من ذلك قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يبقى حذر بداية من أن يفعل شيء في الحرم حتى في أشجار الحرم حتى في طيور الحرم وغير ذلك. فما بالك بالنفس بالنفوس وبحرمة دم إنسان وغير ذلك من هذه الأشياء. ومن دخله كان آمينا ولله على الناس حج البيت فرض حج البيت في كل عام. سو انسلم لو قال لو قلت نعم لو وجبت يبقى الحج في العمر مرة وهذا هو الفرق وكان عمر بن الخطاب يقول من يطق ويستطع زره البيت ولم يذره ولم يزره فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا تمام في الآيات الأول من الأول كل طعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل عن نفسه ذكرنا ذلك في المرة السابقة منها ما يستفاد كما جاء في هداية الآيات في آخر هذه الآيات ثبوت النسخ في الشرائع الإلهية إذ حرم الله تعالى على اليهود بعض ما كان حلا لهم يعني مسألة النسخ كانت ثابتة على الأم على السابقة فسبحان الله تجد هذه الأمة الأم السابقة حينما ينسخ الله عز جل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المحمدية تمام يتهمونهم وينكرون عليهم ذلك كيف وحالكم وشرائعكم تدل على أن النسخ ثابت عندكم ولكن هذا فعل أهل الكتاب مع هذه الأمة دائما تمام أيضا إبطال دعوى اليهود أن إبراهيم كان محرما عليه لحوم إبل وألبانها ف إبراهيم حينما ذكروا إيه؟ إن إبراهيم كان يهوديا أو, إيه؟ أو نصراني يعني لما تجادلوا في إن إبراهيم كان ذلك بعد هذه الآيات نقول إن, إن كان إبراهيم حرم ذلك على كان محرم في شريعة إبراهيم حتى وصلت تحريم إلى شريعة فإذا كنتم تتبعوا ملة إبراهيم فلما تفعلون ذلك تمام آه. فنقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما كانش محرم قبل كده عشانت إيه تدعو هذا الإيه؟ الدعو تمام وما حرمت في التوراة ولكن حرمها إسرائيل على نفسه أي عقوب عليه السلام وأنهم تبعتموه على ذلك قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترع الله الكذب بعد ذلك فأليكم الظالمون قل صدق الله أي صدق الله فأتوا بالتوراة وانظروا هل كان ذلك محرما <تصفيق> <تصفيق> الآيات في استدلال بختام قراءة القرآن بصدق الله العظيم تمام دي كما قال يعني علماء في السعودية أنها بيدعى بل إن الآية رد عليه الآية رد, رد عليه تمام يستدلوا بالآية والآية رد عليهم فإن الله جل صدق نفسه فيما ادعاه اليهود لأنفسهم سواء إذا كان في تحليلي ما حرم الله أو كان في ادعائهم في إبراهيم عليه السلام أنه كان يهودياً أو نصرانياً تمام؟ وإلا لو كان الأمر كذلك فكان قل صدق الله في آخر القرآن أولى تمام؟ يقول في صوت الناس قل صدق الله في الآخر من الجنة والناس فقل <تصفيق> صدق الله لماذا جعلت في هذا الموقف تمام لما كان من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة على بني إسرائيل فيما ادعوه في شأن التحليل والتحريم أو في شأن إبراهيم عليه السلام أيضا تقرير النبوة المحمدية بتحدي اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تمام نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك قل فأتوا بالتورة تتحدىكم طلعوا وقلتوا تثبتوه في توراتكم بهذا الكلا يعني مش دو علمكم وده كتابكم أنا بقول رداش بقل في كتابكم المفوضة بقول ايه صاحب الأمر وصاحب الكتاب أعلم بما في الكتاب فلما صلى الله عليه وسلم أن ذلك لم يكن في كتابهم ده تقرير ايه بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ايه من ربه ترون أن مفيش هذا لا عندكم في الكتاب ولا في التوراة فعليكم الإمام بإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم الرابع البيت الحرام كان قبل قبل بيت المقدس وأن البيت الحرام أول بيت نوضع للتعبد بالطواف به كما ذكر مسلم في صحيحه عن أبي ذر غفري رضي الله عنه مشروعية طلب البركة بزيارة البيت لأن الله رجل قال مباركا وهدر العالمين أيضاً وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك وجوب الحج على الفور يعني, يعني هذا طبعاً في قاعدة أصولية في أصول فقه يقول هل في, في وجود اللي يقرأ في باب الأمر وأن أول حاجة في الأمر هل الأمر يقتضي الوجوب بسؤال الأولاني نعم، الأمر يقتضي الهجوب ما لم تأتي. قال إن تصرف الأئل استحباء. تانية حاجة، هل أمر يقتضي الفورية، أي الأمر على الفورية ولا على التراخي؟ تمام؟ فيه خلاف بن أهلهم في خلاف بين العلم في ذلك. بعض منهم قال الفورية ومنهم قال الأئل بالتراخي والاثنين يعني مستندهم بالذات في عملية التراخي الحج. إن الحج فرضا يفصل قيل إنه في السنة الخامسة أو كل السادس أو كل تمام؟ ف... وإن يوم السلام ما حج إلا في السنة العاشرة فلو كان على الفور كان إيه؟ إن يوم السلام إيه؟ حج في إيه؟ أول ما إيه؟ أول ما أمر بذلك تمام؟ ويعني الحج إذا توفرت الصحيحة أنه إذا توفرت النفقة وأمن الطريق وزارت الموانع فإن الحج يستحب فيه الفورية لقوان يوم السلام تعجلوا بالتعجلوا إلى الحج أي سارعوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ما عرفش إيه نحصل خلاص فما دمنا مأمورنا بالتعجيل كان الفور ألزم والترخي أبعد والله تعالى عز وحكم يقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 وَكُنْتُمْ على شَفَعَ حُفْرَةٍ مِنَ النار فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ في هذه الآيات معنى شهداء قيل أنها بمعنى وأنتم شهداء على أنها حق وقيل أنها بمعنى وأنتم عقلاء غير غافلين يعني حاضر الزه ما كناش أقول لكم أنتم ايه في مانع من ايه من تدبرها او معرفتها يعطصم العصمة بمعنى المنع لغة ومنه قول الله تعالى لا عاصمة من امر الله ناصمة اليوم من امر الله والاعتصام بمعنى الامتناع والكلمة هنا بمعنى الامتناع بالله شفا وكنتم على شفا حفرة أي على حافة وطرف حافة وطرف في هذه الآيات أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه السؤال على سبيل الاستنكار إلى أهل الكتاب عن كفرهم بآيات الله لما؟ وعن صدهم عن سبيل الله الذي آمنوا لما تصدون عن سبيل الله هؤلاء المؤمنين بقصد تعطيلها وتعوجها لما تصدون وتقصون بذلك تعطيل آية الله عز وجل وعدم العمل بها وعواجها أيضا تنديد بهم لأنهم يفعلون ذلك وهم يعلمون في قارة نفوسهم صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته يعني الله عز وجل لما ذكر لهؤلاء لم تكفرون بآيات الله سؤال استنكار وسؤال فيه توجيه لهم مستنكرا عليهم عن كفرين بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن أي الذين آمنوا بقصد تبغونها عوجا أي تبغون العوج والفساد في الأرض وأنتم شهداء أي حاضرين وأنتم شهداء أي موقنين أن هذه حق وما الله بغافل عما تعملون فهذا فيه تنديد لأنهم يفعلون ذلك وهم مقرين في نفوسهم بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته. أيضا انذار لهم بأن الله شهيد على ما يعملون شهيد عليم وغير غافل سبحانه وغير غافل سبحانه عما يفعلون. خطاب موجه إلى المسلمين. يحذرون به من الإصغاء لأقوال أهل الكتاب وإطاعتهم فيها ويبين لهم أن يريدون بها ردهم إلى الكفر بعد الإيمان فإذا سمعوا لهم وأطاعوهم حققوا ما يريدونه منهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وهذا التساؤل ينطوي على التحذير الذي كان قبل ذلك عما إذا كان يصح أن يكفروا بعد إيمانهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول كيف يحدث هذا الكفر بعد الإيمان ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم هاديكم بين أظهركم وما زالت آيات الله تتلى عليكم أي صح ذلك أنا لا أدري كيف تكون هذه الأمة بين أيديها كتاب الله عز وجل وسنة الله السلامة ثم تكفر ثم تجحد وهذا السؤال يعتصر القلوب ألما كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله أي بعد هذا الأمر يبين لك إن ممكن بعد الضلالات ووعد ما يفعله الإعلام المطلب بالمؤمنين ممكن يحدث نوع زعزعة وزحزحة فعليك بالاعتصام بالله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم أن الذي يتمسك بالله وآياته ويقف عند حدوده فهو الناجي المهدي إلى طريق الحق القويم أيضا في هذه الآيات خطاب آخر موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بالحرص أشد الحرص على تقوى الله كما يجب حق تقاتل كما قال السلف التقوى حق التقوى هو أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكرى فلا ينسى وأن, ين وإن يشكر فلا يكفر وقيل أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي لا يقدر أحدكم أن يتق الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ثم ذكرهم بالتمسك بحبل الله المتين متحدين يدا واحدة وقلبا واحدة وعدم التفرق ويذكرون فيه بما كان من نعمة الله عليهم وعنايته بهم حينما كانوا متفرقون يحاربون بعضهم بعض وخلال نساب النزول فيما كان بين الأوس والخزرج وأن اليهود لما رأوا ما بين الأوس والخزرج من الانسجام والتآلف والوحدة حدست عندهم في قلوبهم حسدا منهم فأخذوا يذكرونهم بأيامهم التي كانت قبل ذلك فثارت نفوس أولئك فكاد يقوم بعضهم على بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها إنها منتنة فلذلك قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأنت بنعمة الله عز وجل أصبح كل المسلمون أخوة متحابين أبنعمة الله تكفرون فيحدث هذا التفرق والتشرزم والاختلاف حتى يعادي الأخ أخي أو أخاه حتى يعادي الأخ أخاه هذا لا يجوز في دين الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بعد أن كنتم أعداء وحيث نجاهم وأنقذهم من حفرة النار التي كانوا على حافتها لو لم يأتي لهم هذا الخير وذلك الهدى لكانوا في النار والعياذ بالله ففي كل هذا ما يزعهم عن الخلاف والجحود ويقوي اتحادهم وتمسكهم بحبل الله وما يضمن لهم الهدى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآيات فيها شدة قبح كفر, كفر وظلم من كان عالما من أهل الكتاب بالحق ثم كفر وجحده بغيا وحسدا أيضا فيها حرمة, حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الحيل وضروب الكذب والخداع وهذا ما كان يحدث من اليهود وأثنى بهم من هذه الأمة من المنافقين علم الله تعالى بكل أعمال عباده علما يقينا من خير وشر وسجزيهم بها فضلا منه وعدلا أيضا ضاعة كثير من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصائحهم وتوجهاتهم وما يشيرون به على المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر انتطيعوا فريقا من الذين أدتوا الكتاب يردوكم بعد عيمانكم كافرين سواء شعر بذلك المسلم أم لم يشعر فلذا واجب الحذر كل الحذر من هؤلاء العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بهما لم يضل الأخذ بالإسلام جملة والتمسك بيعقيدة وشريعة أمان من الزيغ والضلال وأخيرا من الهلاك والخسران وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وحرمة الفرقة والاختلاف فيه وجوب ذكر النعم لأجل شكر الله تعالى عليها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم حتما بقضاء الله وحكمه وقول لي تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والالائك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والالائك لهم عذاب عظيم هذا الخطاب في الآيات موجهاً إلى المسلمين، وقد أمرتهم الآية الأولى بأن يكون منهم دائماً جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وحيث نهاتهم الآية الثانية عن الاحتفاء. سيرة الذين من قبلهم الذين اختلفوا وتفرقوا بعد أن جاءتهم آيات الله الواضحة توضح لهم طريق طريق الحق والباطل والهدى والضلال فالذين يفعلون ما بما أمرت الآية الأولى هم الناجون المفلحون والذين يفعلون ما نهت عنه الآية الثانية لهم عذاب الله العظيم.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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور في هذه الآيات أولا تذكير بيوم القيامة الذي تبيض فيه وجوه أناس وتسود وجوه آخرين وفقا لأعمال أصحابها وفقا لأعمال أصحابها وكما قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف فيه تقرير ضمني بأن الذين تسود وجوههم هم الذين كفروا بعد إيمانهم وأن الذين تبيض وجوههم هم المؤمنون الثابتون المخلصون حيث يقرع الأولون كفرهم بعد الإيمان ويقال لهم ذوق العذاب على كفركم وحيث ينال الآخرون رحمة الله مخلدين فيها وتنبيه وجه الخطاب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآيات التي يوحيها الله إليه قد انطوت على الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأن الله لا يريد للناس ظلم وبأن له ما في السماوات والأرض وإليه ترجع جميع الأمور ففيه في هذه الآيات وجوب طاعة أو وجود وجوب وجود طائفة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وطارده عليهم وتقاتلهم إن قاتلوها عليه وجوب وجود هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كل مدن وقرى المسلمين طبعاً طيب الناس يقولوا الوقت تتامل كماعتاً أو والنهي عن من المنكر نخلص من الإعلام ده جن تتكلموا كمان في ال... وممكن حاجات تسجل على طول وت إيه وتشاع فريض الإيمان الأمر مرفوض إنها منكر فريضة فريضة على المسلمين الله عز وجل يوجه بالأوامر والنواهي المسلمين في شخص الإمام فإن لم يقيمها الإمام أقامها الناس بحسب القدرة من منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمام فإن أقام بها الإمام وحدة الأمة وبقدر وبقدر تهى الإمام فيها بقدر ما يوجد في الأمة من اختلاف وتفرق وفوضى فإذا لم تقم حدث الظلم والفساد في الأرض عامة فإن أقامها أو أعطى الأمر بإقامتها مؤسسات الدولة فهذا هو الأمر سواء إذا كانت هذه المؤسسة أيًا كانت نوعها أو إذا كان سوف يوضح المؤسسة الجديدة أيًا كان نوعها فهذا هو الأمر كما هو منوط بالحاكم فإذا أعطاه الحاكم لأحد من المؤسسات فكان خيرا لأنه لأن الأرض كما قال الزلة إن الناس يزعون أو يوزعون ويدفعون بسلطان ما لم يدفعه القرآن فيجب إقامة هذه الفريضة فإن لم تقم أقيمة من المجتمع وطبعا الناس قم بكلم حساسية دلوقتي من كلمة المجتمع في الدستور خلاص عشان مسأل المعرفون نهى عن منكر ويبقى فيه مساء الخطرة دي تمام ولو يدري أن لو قرأنا السير لو جبنا أن هذه الفريدة قائمة ولم يجبرها أحد على أحد فإن قيمت في الأفراد كان سبيلها النصح كان سبيلها النصح يعني مثلا أقول لك أنت لو شفت حد مثلا واحدة متبرجة أو إنسان يفعل كذا وكذا نحن نعمل إيه نضربه نحن نعمل معرفة أننا منكر على سبيل إيه النصح وما كان فيه حد غير ذلك فولي الإيمان فإن لم يكن فيه حد فلا يقيمه أحد فلا يقيمه أحد ولكن علينا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلينا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة قيل لمن؟ قيل لله ورسوله ولكتابه ولئمة المسلمين وعمتهم فإن لم يقوموا أئمة المسلمين قاموا إيه؟ عمتهم ويقوم بالقدر بحيث بضوابط الأمر فنهي عن المنكر أولا نعرف المعروف فنأتيه ونعرف المنكر فننكره هذا بداية ثانيا وجود الرفق واللين ثالثا وجود العلم رابعا وجود الفقه بال... الأمر وعرف أنها منكر في الضوابط فإن كان الإنكار يأتي المنكر أشد أو بمثله فيحرم تغييره فإن كان يأتي بأقل من ذلك أو ينعدم المنكر فهذا الواجب إيه فعله تمام؟ فالمسألة ليست بسيطة ولكن الشرع وضع لها إيه ضوابط وفقها عظيمة. تمام آه فلذلك آه يجب أن توجد في الأمة طائفة تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا سبيل للخوف ولا القشعريرة هم أهل الباطل دائما يعني أخذوا يتكلمون مرارا حتى أوصلوا الأمر للإسلاميين أو سواء إذا كانوا سلفين أو غيرهم بالحساسيه من الكلام في بعض المصطلحات وكذلك يريدون لم أعد يتكلموا في مساءة النصارى وجفر النصارى أخذ الإيه المسألة دي بفاحس سيء في الكلام الجهاد أخذ بفاحس سيء في الكلام الأمر عروفة منكر مونكر أخذ براد بفاحس سيء في الكلام كل لما يجي في عرو من عرو الدين أو عبادة من العبادات أو أمر الأمور أخذ يتكلمون فيها مرارا حتى يتخوف الناس من الكلام عليها حتى لا يظنوا به تهم فتلغى أوامر الله عز وجل بهذه الأمور نقول لا لا يصح ذلك لا يصح ذلك وأن سكوتنا لن يمسح ذلك من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل علينا أن ندعو الناس ونقرئهم الكتاب ونعلمهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر تلك العبادات وهذه الأوامر بناصعة واضحة فيرجع الناس ويفئون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أما الهجم الشرسة اللي أخذت من المسلمين مأخذهم حتى لا يتكلمون في الدين كما أمرهم ربهم عز وجل نسمع أو ما يبقى فيه يهود وكفر اليهود وكلام إسرائيل وكلام عن النصارى وكفر النصارى وكلم عن كذا والكلم عن الجهاد وكلم عن المعرفة النهي عن المنكر كل ما تسمع كلمة حتى أصبحت فزاعة نقول إن ديننا كلهم مصلحة أمن وأمان ينزل على القلب برتنا وسلاما حرمة الفرقة بين المسلمين واختلاف في دين الله عز وجل أهل البدع والأهواء يعرفون يعرفون في عرصات القيامة بسوداد وجوههم أهل السنة والجماعة وهم الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون يوم العرض ببيضاض وجوههم كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه وتقرير نبوته وشرف من آمن به واتبع ما جاء به ما رد الأمور إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء العباد أن يتخذوا لهم عند الله عهدا بالإيمان به وتوحيده في عبادته بتحقيق لا إله إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني أنت عايز تنسلخ بقى من عبد الأمور فالنها المنكر عايز تنسلخ من الخيرية آخرها كنتم خير أمة تخرج للناس العلمة أو ما سب الخيرية تأمرون معروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإي يقاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا يمصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طبعا هذا خطاب تبشيري موجه إلى المسلمين بأنهم خير أمة أخرجت للناس كما جاء في الحديث أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وأكرمها على الله فنحن الموفين للسبعين أمة التي خلقها الله عز وجل ونحن آخر السبعين فلا أمة بعدنا ونحن أكرمها على الله عز وجل والكرامة كانت لإيماننا بالله والقيام بواجب الأمر معرفة النهي عن المنكر هذه الكرامة الخيرة في هذه الأمة إيمان بالله والقيام بالأمر معرفة النهي عن المنكر يعني معناه إن دعوة فردية ودعوة جماعية معناه إصال الخير للذات وللمجتمع إصال الخير للذات إيمان بالله وقام أمر عن فنها منكر إصال الخير للمجتمع كما قال الزلالة والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين أمانوا وعن الصالحات إصال الخير للنفس، تمام؟ وتوصلوا بالحق لإصلاح الخير للمجتمع. وعلموا أن في إصلاح نفوسهم وإصلاح خير الناس فيه أذى، كما قال لا يضركم إلا أذى، فقال وتوصلوا بالصبر. فهندب أن توصل بالصبر؟ فالمسلم الذي يخلت الناس ويصبر على ويصبر على أذائهم خير من المسلم الذي لا يخلت الناس ولا يصبر. على أذى إشارة تندذية لأهل الكتاب فلو أنهم آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم ولتمتعوا بتلك المزية إنهم يكونوا إيه من خيرات هذه الأمة التي جعلها الله رزق للمؤمنين ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل وأما الأكثرون فهم فاسقون خطاب تضميني وتطميني للمسلمين، فليس أهل الكتاب مما ممن يخشى لهم بأس أو يخاف من ضررهم أكيد ربنا بيطمنك، أهل الكتاب دولت متحمس في دماغك، فضرهم قاصر على الأذى بالدس بالدسي والكيد والمكر باللسان ولو حدثتهم نفوسهم بقتال المسلمين لما ثبتوا في الميدان ويقاتلكم يولكم يولوكم هو كل ما يضرهم من هؤلاء أذى باليد أذى باللسان بالمكر بالكيد أما لو سولتنهم نفوسهم أذىهم بالفعل وباليد تمام وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار فلم يثبتوا في ميدان أمام المسلمين ولولوا الأدبار ولما كتب لهم أي نصر فقد لزمتهم المسكنة في كل ظرف ومكان باستثناء بعض الظروف التي يتمسكون فيها بحبل الله ويتعاملون فيها مع الناس بالحق ويرعون معه العهود، وقد لزمهم غضب الله عز وجل وصخته، لأنهم اتخذوا الكفر بآيات الله، وقتل أنبيائه بغير حق وعصيان، وعصيان أوامره والوقوف والوقف موقف معتدي جعلوا ذلك ديدنا لهم، ديدنا لهم، استمرار، لو نظرت كده سيرة بني إسرائيل لنظرت أن ديدنهم وسيرتهم مع الأنبياء وأقوام وتبال الأنبياء كان كفر بأيات الله وكان قتل للأنبياء وكان عصيان للأوامر. لو نظرنا في سورة البقرة كم كما كما قلنا في سيرة بني إسرائيل مع أنبيائهم. ففيه في هذه الآيات إثبات خيالية أمة الإسلام وفي الحديث أنتم تتمون سبعين أم أنتم خيرها وأكرمه على الله اثنين بيان علة خيرية علة أمة الإسلام وهي الإيمان بالله والجهاد والأمر معروف النهي عن المنكر وعد الله تعالى لأمة الإسلام ما تمسكت به بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بينهم صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذل والمسكنة لهم أينما كانوا بيان جرائم اليهود التي كانت سببا في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر المستمر وقتل الأنبياء بغير حق والعصيان والاعتداء على حدود الشرع يقول الله تبارك وتعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون معروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفرون والله عليم بالمتقين قوله لن يكفرون أي لن يجحد لهم عملهم وسيقابلون عليه بما يستحق من المؤولين من اعتبر جملة ليس سواء مستقلة عما بعدها يعني بعد ما ذكر الكلام اللي في الربع الله ذكرناه يقول ليس سواء أي ليس الحكم سواء واعتبر الجملة الثانية كلاما مستأنفا مستقلا عنها ومنهم من اعتبر هذه الجملة متصلة بالجملة التالية ليس سواء من أهل الكتاب يبقى ليس سواءً دي مختص بأهل الكتاب فقط تمام؟ أما لو كانت مستقلة ليس سواء أي هؤلاء المسلمين مع إيه؟ مع أهل الكتاب وأصحاب القول الأول أول الجملة بأنها في صدد تقرير كون المسلمين وأهل الكتاب الموصوفون أو الموصوفين بالآيات السابقة لا يصح أن يكونوا سواء ثم استأنف الكلام لتقرير كوني من أهل الكتاب من هو صالح يتصف بما جاء في الآيات من صفات يومنا بالله واليوم الآخر ويومنا المعروفة إنهون عن المنكر ويسارعون في الخيران ولو أن ما يفعل هذا الفريق لن يجحد من الله تعالى الذي هو العليم بالمتقين وأصحاب القول الثاني أول الآيتين بأنهما في صدد الاستدراك لتقرير كون أهل الكتاب ليسوا سوا فإن فإذا كان منهم الفاسق المعتدي الذي وصف في الآيات السابقة ضمن الصالح المتقب آت الله والمتعبد لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمسارع في الخيرات ويتبادر لنا أن القول الثاني أوجه وأكثر اتساقا مع الآيات ومقامها والله تعالى أعلم ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يثلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعة فضل تلاوة القرآن في صلاة الليل فضل الإيمان والدعوة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف دعوة إلى الله وينهون عن منكر ويسارعون في الخيرات فضل المسابقة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات فضلت الكتابي إذا أسلم وحثن إسلامه في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع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 وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ريح فيها صر قيل إنها ريح باردة جدا وقيل إنها ريح السموم الحارة وقيل إنها الريح المزمجرة وعلى كل فالقصد هو الريح التي تهب على الزرع فتتلفه بشدة فتتلفه بشدة لفحها بردا أو سموما أو عاصفة مزمجرة في الآيتين تقرير ينطوي على التهوين والتقريع والإنذار بأن الكفار لن يجديهم كثرة أموالهم لن يجديهم كثرة أموالهم وأولادهم نفعا عند الله عز وجل فهم أصحاب النار المقضي عليهم بالخلود فيها وإن ما ينفقونه في الحياة الدنيا لن يكون عليهم إلا بلاء إلا حصر وإنه كالريح الذي فيها صر تتلف الزرع الذي تصيبه وليس في هذا ظلم من الله وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم فاستحقوه فاستحقوه وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون في هذه الآيات لن يغني عن المرء مال ولا ولد متى ظلم والله لو ظلم لن يغني عنه ماله وولده شيئا وتعرض للنقمة الله عز وجل أهل الكفر هم أهل النار وخلودهم فيها محكوم به بمقدر عليهم لا نجاة بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتقرير المعاني لتقريب المعاني وتقريرها إلى الأذهان يعني هذا إلى الآية 118 نقف عندها ونذكر بأن الامتحان بين البعض يسأل كثيرة الامتحان في سورة البقرة فقط لأنه لما طلب لما طلب الاختبار يعني طلب في أثناء ما انتهينا من سورة البقرة نسأل الله عز وجل لنا ولكم التسديد ونفعنا بالتفسير ونفعنا بالقرآن وجعل من الذين اتلون كتاب الله انا الليل وهم يسجدون أقول قول هذا واستغفر لي وجزاكم الله خيرا